ساكن ننيني عيب يا حبيبي ده تركي دلق العبد ليله ده يا ما يا ما ده, ده لأ لأ مش انا اللي في يوم يتقل اني بقض يومي اللي غصبني خلينا نطول ده انت يا عيني بيت بتتهول ده انت حبيب اكتر سعجننی شاكت شاكت قلو تلکت كل ده علشان تسمع منی ان انا من غيرك متدربك وغيابك لو سعجننی انا هفضل اددي اكتر ملعدي وتمني بحب هعمل ايه بسلام تجد ملك التثبت يزار بقى بابه مخلع وياك على البر اتق شر اللي تقلت عليه عاك يا حبيبي ده امني ان أنا من غيرك مش دربك وغيابك لو ساعه